ودي أعطيك اختبار حق نفسك تدري أنت أن في أول ليلة برمضان الشياطين تصفد وتغل وتسلسل يعني تتربط يعني جدها يقل طيب إذا كان الشيطان بهذه الطريقة وجهده ضعيف الآن طيب ليش أنا قاعد أعصي ربي؟ من وين؟ من اللي قاعد يوزني على المعصية؟ من اللي قاعد يقص علي؟ وأسقط فيها انتبه هذا اختبار حق نفسك ونفسي أنا ونفوس الناس كلهم ممكن يكون الغلط مصدرة مو بس الشيطان ممكن تكون نفوسنا هي الأمارة بالسوء وهي اللي تحتنا الآن الشيطان جهده مو مثل جهده خارج رمضان فما بقل لنفسك انتبه إذا كنت لازلت على نفس المعاصي فالمشكلة في نفسك انت حاول تصلح نفسك وترجع إلى ربك وعسى الله يغفر لنا جميعا قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح